ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان ه إ الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى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 عند س د ر ة المنتهى عندها ج ن ة ا ل م أ و ى إ ذ يغشى ا ل س د ر ة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من آ ي ا ت ربه ا ل ك ب ر ى أ ف ر ا ي ت م اللات والعزى و م ن ا ت ا ل ث ا ل ث ة ا ل أ خ ر ى الكم الدكر وله ا ل أ ن ث ى تلك إ ذ ا ق س م ة ضزا ي إ ن هي إ ل ا أ س م ا ء سميتموها ما أ ن ز ل الله بها من سلطان إ ي ن يتبعون إ ل ا الظن وما تهوى ا ل أ ن ف س ولقد جاءهم من ربهم الهدى أ م ل ل إ ن س ا ن ما تمنى فلله ا ل آ خ ر ه والاولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا, تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد أ ن ياذن الله إ ل ا من بعد أ ن ي أ ذ ن الله لمن يشاء ويرضى إ ن الذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ة ليسمون ا ل م ل ا ئ ك ة ت س م ي ة ا ل أ ن ث ى وما لهم به من علم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 و أ ع ط ى قليلا و أ ك د ى اعنده علم الغيب فهو يرى أ م لم ي ن ب أ بما في صحف موسى و إ ب ر ا ه ي م الذي وفى أ ل ا تزر و ا ز ر ة وزر أ خ ر ى